الدرس الثاني المناخ في البلاد واحد استمع إلى الكلمات والعبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك حار بارد جاف جليد نزل المطر شمال غرب جنوب شرق سقط الثلج